على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى فإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الحسنى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ خُذُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى اَنَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْنِعْ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالوادي المُقَدَّسِ قُوَ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي فَاعْبُدْنِي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 قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى قضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء تخرج بيضاء من غير سوء إن آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طوا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي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 وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوْحَىٰ فَلِقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌ لِّي وَعَدُوٌ لَّهْ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 قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطع عن أيديكم فلا أقطع عن وأرجلكم من خلاف ولا في جذوع عند نخل ولا تعلم أن أينا أشد عذابه وأبقى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 تَيَذَرُهَا قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوجا ولا جلا وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا يوم إذ اللَّهُ فَعَلَ الشَّفَاعَةُ إلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وَعَنَتِ الْوَجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُومِ وَعَنَتِ الْوَجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُومِ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 ربه فتاب عليه وهدا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 زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة وصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوا وقالوا لو لا يأتينا بآية من ربهم أو لم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أن أهلنا هم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لو لا أرسل